وأن انت في الشخصة essential clinical لوجود trial to be seen in attacks سيجو وتروح فعندما ندري احنا وصلنا كلها بكشور لنبتر واحد عن attack of ده العنوان الاول العنوان الثاني classification of asthma clinical العنوان التالت emergency بموت اسمه status asthmaticus انت تحفظ النوع الثاني اللي هو classification هو لك لقصة بعد شوية وده من أهم الحاجات تحسب النهاردة بس خليها في الأول بالclinical description وبنتأتاك في أزمع إزاي تمسك؟ الأتاك بتعطي الأزمع شك و سيمتومس أولاً بتيجي إمتى؟ ده برونكل أزمع فيها كلمة برونكل قلنا أي حاجة برونكل قبل كده بيبقالها تيريوديسي في, في السوحراتي في جدول التابة الكارديولوجي كان بيفرق كارديا أزمع من برونكل أزمع كان من ضمن الحاجات اللي اللي فرق بينهم توقيت حدوث الأزمة كانت بتحصل بعد ساعه ساعتين صح انا كلام على ضرب هنا اتاك بتحصل ليه هاي بريجال تون طول الليل العاده طول ما هو بالليل بتنام مع السنفافتك وبيبقى عايش بس بالباراسيمفثاتيك لما انت عارف ان الباراسيمفثاتيك دي طول ما تنام اكتر طول ما الفيجال تون يشتد أكتر يوصل ماكسيمام فيجاس فيجال الليل وده معناه أن ماكسيمام فيجال يعني معناه ماكسيمام باقى برونكو استرزمه ومعناه سكريشنز كمان فده يجي أكتر يعني بيبقى غير آخر سكريشنز على آخره دايما العيان الأزمة يجي من ضمن الأمراض يسألك في القورة مين ده العيان اللي يجي الصبح بدري ده واحد منهم واي حاجة برونكا لو في كتاب الكارديولي أكيوت أكيوت أكيوت مايكاربيل انفراش صح ده نوع بقى صح ادي واحد اتنين طبعاً اتاك بتاعة الأزمة بتعود قد ايه مدتها بتيجي الصبح بالدري تعود قد ايه دقايق ساعات ايام وتخفل وحدها او بالعجاب المدى الا إلا لو بقى فيه يعني إلا لو بقى فيه fibrosis بقى فيه irreversible obstruction بقى في, في عنده persistent suffering وpersistent symptoms كمان ننظر لحاجات وصف الاتак try avoid classical يعني كح جامد جدا وينهاق قوي وسيدروزية ودي مهمة إلا لو كان عنده نوع قلتوا في أول حصه اسمه Covariant أزمة. ده نوع استثنائي مش common لكن موجود ولازم تشخصه بحاجة اسمها High Index of Suspicion. يعني لازم عندك نسبة شك عالية لأن انت مزاجك كويس قوي وشاطر قوي وفاهم قوي ان ممكن الأزمة تيجي في غياب Disney في غياب Weezy ما هو لو Weezy لو لو صدره مسدود قوي Weezy هاي ده هاي no ممكن يجي بس في هاي الكلمة واحدة bronchial irritation وعمل كحة على اعتبار انه الميديتورز الموجودة دي الميديتورز دي وأشهرها استنيم وكنين بيعملوا برونكو bronchial irritation ال bronchial irritation دي ممكن تكون كافية انها تعمل كحة لكن ممكن ما تكونش كافية تعمل bronchostasis في بعض الأحيان فالعند يجي كحة فقط طب انت لو عارف ان عيان ازمه بيقول لك انه بيجيله اتاكس كح كف وتصحى يصحى الصبح بدل شكيت انت ان العيان ده عنده برونكيازم طب عايز تثبت ان برونكيازم هعمل له ايه هتعمل له انفيستجيشن تعرفك هل البيشن ده فعلا برونكيازم ولا لا تديله حاجه من الحاجات اللي بتجيب ازمه وتشوف هيحصل عنده بسير برونكو ستاز أنا أقولها بعدين إن شاء الله اسمها Bronchial Provocative Test Bronchial Bronchial Test Test Pro... يعني كلمة Provocative <تصفيق> يعني Notion بيستمولي بيprovoke ده لو أنا شاكك أنه يعني عندي لو العين ده بي present mainly بيكوفر إيه بتحصف حتى Investigation كده على التست اسمه Bronchial Provocative Test Bronchial Provocative Test بنجم العين ده حاجة بتجيب أزمة زي إيه؟ زي يستميل مثلا مش هو ليستميل ده جانب برونكوس فاسم طب هيديره طب طب عن ليه شرح التست ده مهم جدا جدا وليه شرح هنقوله طب بس خلي لاجه من ضمن أكثر العينين اللي انت محتاج فيهم تعمل التست ده ولو كان عنده كاف باريانت أزمة لأنها مش واضحة لأن الكوف باريانت أزمة مش واضحة لو كانت الأزمة جاية في هيئة كلاسيك اللي هي كوف بوديس ناويزي ممكن ما احتكش للتستا لأنه هو كده كده مبين نفسه العين ظاهر قوي واضح قوي لكن لو ما كانش واضح قوي اللي هو بيكحي بس فقط لأ مش متأكد تبعز تأكد تعمل التستا تحلف فيما عنده كوف باريانت أزمة اللي هي نوع من أنواع الأزمة بيجي بكوحة بس أعمل تيست اسمه Bronchal Provocative Test له شوية حد لما ناخده يبقى ده حاجة تانية بالذات الكوب فاريان الأزمة دي برضو تيجي كامل برضو Nocturnal زيها زي الأزمة العادية اشمعنا Nocturnal لأنه برضو في Vigal Thone عالي جداً آخر اللي. فبيزود القصة نعم بيزود Secretions ال Vigal بيزود Secretions والSecretions بتعمل Bronchal Irritation نعم الزهد صح آه، يعني لو قلتها كذا، ما أعرفش مش هذا الفصيل غازي، لكن هي is very important in cough variant is very important in cough variant لو قلتها plain imaging رول أيق عليها، لكن الأزمة العربية لا، أزمة العربية نعم. كويس. إيه هي دي قصة. إكلي في نفس الوقت البايشن بيكح الفيتر بتاعه ذيسي ثم ميوكاس تيليت هذا يعني ميوكاس تيليت يعني بوصفة المندب تلاقي حبوب ميوكاس زي حبوب الدواء سببها انه ماك إيريتيشن أو فجبلت سنس إحنا قلنا مرض إنفلامتيولي طبعا إحنا قلنا من شوية من ضمن الخ ستة حاجات اللي بيقولوا انه إنفلامتيولي إنه إنف إيريتيشن أو فجبلت سنس بيطلع ميوكاس وذيسي فدي بتنفذ سيوتن لذيذ قوي اسمه ميوبتاستيلس كويس كمان ننضم ضمن الحاجات ان العيان لما يصحى من النوم على الاتاك دي تلاقي عنده في جامده جدا متوتر قوي انا مش عارف اخد نفسي سويتنج سويتنج ديبينسيف باتاتيك اوفرتيف اول ما يصحى هو نايم <مينا> ما عندوش لكن لما يصحى على النوبه دي بيجيله سبيتك <تصفيق> وده نفس الكلام اللي قلناه في الكلينيكال بتشر بتاعه فالوكسيزما النكتور كان يصحى على صدق إذا ده وصف الكلاسيك قوي للأتاك وفي حتة مش كلاسيك اللي هي كوف فاريانت أزمة مهمة اثنين نقشف على البيشن لو كشفت على البيشن ده هيلقى بالضبط بالضبط بالضبط شبه كبير جدا من سي أو بيدي اش مهلا أنا طبعا بتكلم على الوصف على الاجزامناشن ديوري من لأن العيان مسدود صدره فالهوى بيخش ما بيطلعش كويس بيزيد في الانبستيجيشن في الانبستيجيشن حاجة اسمها بوليوم اسمه بريزيدي والبوليوم اللي هو 1200 سنتي اللي هو بيزيد مش بالذات في السي او بي دي احنا قلناه في السي او بي دي كأسامل اي حاجة أكسترك فتلاقي صدره منفوك اثناء الاتاك نمر واحد زي الجدول الأزمة مش موجودة في الجدول مش محتاجة حطها في الجدول لأنها زيزة زي إيطانيك برونكايمتس والإنفليزيمة بالزهر هتلاقي المرة واحد شيف بتاع الشيس أثناء الأتاك هايبر انفليتت والموفمت كله ناقص تي في أف طبعا ناقصة دان دي ولا كونسوليديشن لا يمكن تكون زايدة ولا مورمال أصلا كل أمراض الشيس تناقص تركان سنتر <تق Manchester stato> هو هنا المرض ميلاترال لا طبعا الجاكي سنتر في في كلينيكال يقول لك التريكيه سلايك لي شيفت تو درايف قول ماشي سنتر بس سلايك شيفت تو درايف دي مين هيجيبها يعني انا ما عمري شفتها كده عمري علماء أوكي في الكتب مكتوبة ولو يعني عايز تجيب متر في جزء من جزء من جزء من الملي عشان تقيسها وتعرف نصنيف بشي بسي تضرائب. بشوان؟ المرض هنا يوليكترل. لا مرض بيكترل. فكامت وصفا. نورمال يعني. إنه نورمال قوزيشن يعني. تلاتة باي هايبر. ريزنانس. وبالاستكاليشن. الشعب مفدودة. إذا فيه فيزيكولر ويزيكولر ويزيكولر. في قعدة من العشر قواعد بتقول معاها generalized ويزيس أو يبقى تقدر تالفها وبعدين يعني يعني تكشف على صدر العيان لما يجيلك في العياده وانت عارف كاتب فيلم في الفايل بتاعه انت كاتب فايل الفيشن ده هبطلع الفايل اشوف اه انا دايجوز برونكيازم بس هو ماشي مظبط وبيجي ويروح اتاكس بتيجي وتروح جالك النهاردة مش في اتاك تكشف عليه نورمال هادوشها خالص خالص إلا except <تصفيق> لو كان الفيبروز ده جاله حاجة irreversible يا إما فايبروزز because fibrosis will render this particular patient irreversible فلو قال قالوا fibrosis على طول مزود أو ما جالوش fibrosis لسه لكن هو أزمة بشرة سجاير في كده؟ كتير يوم قالوا برونكاتس، نايك برونكاتس، تيجي مس، سموكي، كم بيصير بيصير سموكي أمان. فلو جات لبرونيك برونكاتس، on top of bronchial أزمة، هيبقى عنده irreversible. طبعاً أنا بتكلم على any chronic bronchitis. اللي chronic bronchitis اللي irreversible اللي نبركاه من التل. آخر واحدة، is chronic obstructive bronchitis. في الحالة دي بقى، لو the patient بقى كده وبقى ألف فعل irreversible. معرض أن يجيله هوا يخش ما تركش بإنفيزيمة كمان طب إذا إنفيزيمة مع السدادة هي بسيوبين لكن في بعض الناس في بعض الكتب نظري وكلين يسموا الحالة دي لما يكون البيشن عنده برونكيا لأزمة which is reversible وضف عليها chronic برونكايتس فبقى irreversible لأن مرحلة الثالثة من ترايج برونكايتس إيه؟ إيه لما جئت على دي بيسموا الحالة دي على بعضها أزماتيك لأنه أزماتيك برونكايتس إصطلاح ما بنحبش نسمعه خالص لكن بيقولون أزماتيك برونكايتس يعني كتش انتتدأ بأزمة وجاء عليك On top! ترايج برونكايتس association في الحالة دي بقى إيه غير حتى لما يجي على طول لأن الكانيكروماتيس كده كده غير فلزible قالوا فاليبروز هنا لما اثنين، انت تتكلم على Clinical Picture في Classification Classification دي مش مهمة بس عشان انت تتكلم على Clinical Picture وتشخص لا Classification دي مهمة عشان تعالج انا بعالج بالجدول ده يعني ايه؟ يعني هتلاقي نفس الجدول في التريتم من نشجع بدل هتلاقي الأدوية بتترصص على حسب الستيج بتاعة الأزمة اجتمعوا مجموعة اسمها National uh, Education Prevention and Program of Azma وفيها اللي هي منك دي وفي حاجة تانية اسمها دي مش هولها الجينا أمم منظمتين. جينا دي أشهر واحدة في العالم بتدرس الأزمة خدنا مايها. مايها دي بتاعة New York Heart Association وفيه حاجة عن أولى توريديجيناس اللي تسيروا دي اسمها جولد جولد كلاسيفيكيشن نايها دي أضيجينا global initiative for أزمة global initiative for أزمة دي بتدرس كل حاجة تخص البرونكا الأزمة وكل شوية طاعة بيكمنديشنز وخدنا في كتاب الكاربيولوجي جي م سي ايت كويس الأزمة دي بيقولوا ايه هنا بيقسموا الأزمة على حسب كلمة واحدة بس سهير هاو سهير أزمة اس لأربع درجات بس في نقطه طب هم بيعرفوا ازاي السيفيليتي يعني ازاي بيقسموا السيفيليتي بتاع الأزمة الجينا دول بيقسموها على حسب <تصفيق> سيمتومز بتاعه العيان <تصفيق> ادي واحد ما هو بيتشخص نيته يبقى على حسب المعاناه بتاعته فهيجي الشكوى اللي هي سيمتومز يبقى نما واحد سيمتومز زي على حسب ريسبيراتوري فانكشن تيست بي اف ار مش وين قوي قوي و-F-E-V-1 طب هو ال f e 1 ده وال-P-E-F-R ده كانوا في ال ولا في ال-Obstructive Obstructive أنا بتكلم عال f e 1 المطلق دلوقتي Obstructive هو ال-Value بتاعه كان من جاب إيش أنا بتكلم رقم كان سي سي Tánia, Nájáfani, a oszt sem sokerjét студát. Tenje azt. Noszi, allaát Б Couldapí A ke Fi Dsit? A 3800 تقريبا من أصلا بعد 800 كله اللي هو بتاع الثواني ده أول ثانية الثاني ثلاث ثواني السؤال ده هيقل في الأزمة لأن المرض إيه والسيمتوم هتبقى سيئة جدا في الأزمة قسموا بقى الجدول ده أهم شرط في تقسيم الجدول ده إلى درجات تصاعضية من سيء لأسوأ إلى أهم كلمة هو مكتوب عدد Mind Intermittent ومعليه من الموضوع Mind Persistent وكده مش كده أربعة درجات التأسيمة دي أهم كلمة فيها على الإطلاق أن يكون العامة بيخدش دول خلي بالك يعني ده في عيال مش بيتعالج من علاج الأزمة يعني جالك في العيادة أو في المستشفى On فراح المصنفين قالوا لو عنده كذا يبقى stage 1 لو عنده كذا stage 3 كذا وكذا دي لازم تحفظ السمطوم هنا by day and by night طب هم يعني بناءا على ايه بتقول السمطوم دي سيئة او سيئة قوي بناءا على ايه درجة المعنى يعني severity of the attack هدي واحد Frequency of the attack الاثنين Duration of the attack تلت كلمات. مدة الأتاك بتوعب كده ولا كده يعني وقت قليل احنا قلنا من تلت دقائق من دقائق لساعات الأيام مدة الأتاك قصيرة ولا قويلة كتر الأتاك يعني ايه كتر How frequent هي لما تيجي كل يوم زي ما فيه كل شهر طبعا لا How severe تقسموها باي ديو باي نايت بأربع درجات لازم تحفظهم زي ما تحفظ اسمك بالظبط اسمعني لان الكيس بتيجي على دول يرميلك جيفن في الكيس زي ما خدنا في المراجعه وفي الامتحان ياللي جيفن يقول لك قول لي ديجنوست انت ما تقولش ديجنوست أزمة ما تقولش ديجنوست الان اتاك اوف ازمه طبعا لا من ضمن الدياجنوست اللي هتقوله غير انك تقولي أزمة تقولي تقول لي ستيج كام انت فاهم الموضوع لازم تقول لي ستيتش كان بناء على حفظة الجدول ده الجدول ده في كمان دول الأف إي دي وان أول واحدة دي 80 في المية التانية ستين لتمانين أقل من 60. بص رأة هم أنا عافد أول يفيش في المية دي من ايه من تلاتة خلي خليبك رسم الكلام 80 في المية من الرقم بتاعها الفول مارك بتاع الأف إي دي كان يبقى 80% منه ما هو أول مرحلة لما يوصل 80% يبقى أقل 20% من أصله أصله اللي هو 3% ما ليش دعوانة بقى إنه هو أصله 80% من كذا مش مش عديه أنا أتكلم الأرقام البرسنتج اللي في الخالة دي من أصل اللي هو 3.800 هتلاقيه بيقله طبعا بيقله لأن كل ما قيلوا يبقى الحلقة أسوأ ولا قيلوا and so on السؤال بقى هنا برضو أن أفرض أن شكوى من شكاوى العين وقعته في ستيج نمرة 2 بس الـ f -E 1 في ستيج نمرة 3 إيه بقى أنتم صنعته إيه الأسوأ طبعا الأسوأ زي ما قلنا في الhypertension وتعالج بناءا عليه كأن بقى لما نروح إن على التريتمان على ستيج 1 غير 2 غير 3 غير 4 طبعا فيش فيها كلام. يبقى اهم حاجة هنا ان الديفرين ستيجز امبلاي ديفرين تريتمين يعني معنى كده لما يجي لك العيان ستيج 2 هتديله كذا لما يجي لك ستيج 4 هتديله كذا كذا ليه هنقولها بعدين شاء الله في التريتمين بيزد ان يورد دياجنوز وغير بيناقوا هنا ما ينفعش تقول لي دي ازمة وتسكت طبعا لا لازم تقول لي ازمة ستيج جبه لازم تحفظ مجينا زي ما خدنا نايها كلاسس كان عندي كذا كذا والنايها دي برضو خلافنا لما نديش بيتا بلوكر او ندي بيتا بلوكر وممكن برضو 3 او 4 ندي كاردية في ريسيكرا جيشنا كذا كذا كذا السؤال برضو ده تاني حاجة لازم تتحفظ اخر حاجة في الكلين كان تكتش ستيتاس أزماتيكس ده عيان معرض للموت حالا اسمها أكيوت سبير أزمة للقسين ستيتاس أزماتيكس دي دي القس لو قرر يمتحن في الاورال الأورالي دي واحدة من أهم أثقلت التشاست اللي بتكثير في انتحان الشكل treatment of status asmaticus التريتمنت هنقول إن شاء الله مع التريتمنت واعرف يعني ايه definition status asmaticus اتغير كان زمان يقولوا ان status asmaticus دي لها اسم تاني قد حمد سغير أزمة Lyme like acute severe asthma كانوا يقولوا عليها إنه دي attack of asthma not responding to classic classic treatment of asthma for 24 hours not anymore A classic خاص الديفنيشن الديفنيشن بتاع هو المكتوفة attack of asthma not responding to classic treatment of asthma for several hours وسبوها عايمه لان بتختلف من عيان للتاني طب حد يقول لي ايه طب ما هو إذا كان بيشنت هنا عنده دي يبقى تقول لي طب أعمل معاه ايه اذا انت بتقول لي ان نوت ريسبوندي نوت نوت نوت ريسبوندي للكلاسيك تريتمنت يبقى معنى كده لمدة ساعات طويلة تفرق من العيان التاني هشطب كلمة كلاسيك ولازم اعمل كلمة أديره علاج not classic. طبعا يعني لازم أديره علاج مكثف جدا علاج أجريسف جدا يتناسب مع الحالة الخطيرة طب اسمه إيه العلاج ده مش اسمه ده توليفة جديرة كده موجودة تحت عنوان علاج status asmatics Very common في الامتحان ينزل كل سنة أو, سنة أو سنة لأ treatment of status asmatics مش بديله بقى العلاج التقليدي اللي تديره علاج طبعا خالص إطلاقا ده دنا بعمله على إنه بيموت وبعمله على إنه إمروجزي ولازم ياخذ علاج مكثف جدا فين مش في البيت مش في المستشفى في الإمبانسيف كير طب هو ده الستاتس أزماتيكس ده رجوع ثاني صنفوه درجتين من حيث سيء وأسوأ درجتين ستاتس أزماتيكس ده صنفوهها درجتين سيء وأسوأ درجة status asthmaticus درجة اسمها acute severe asthma ودرجة اسمها life-threatening asthma طبعا دي خطيرة جدا ودي أخر life-threatening يعني يتحاجد حياة العامة دلوقتي حاليا وانت بتعالج status asthmaticus في الامتحان treatment افتكر لو سمحت ودكس فيجس قوي في الجملة المكتوبة لأن في حد من ال... عندي في القصر كان التاني على الدفع من أشطر الناس وشاف وشافها status فلاح كتب treatment of status كاملة فترها زي ما الكتاب بيقول طبعا وإحنا لما تصلح حاجة زي كده انت شايف مكتوب رائع ما تقدرش تديله ربع منه متعاطف معاه أي والباقي كله تقفل كل البتاع بتاعه ما تضربش تطارد منه حقاً عشرة نمر في فحاجة زي كده هو من هو أو من أوائل على الدفاق فخلي بالك بس انت وانت بتكتب حاجة لازم تقرأ كويس قوي المكتوب لازم تقرأ كويس ولازم تبقى نايم كويس جدا فاهم وتصور ان النوم أصلي فيه ناس بسرع نايم فيه ناس يقولوا ايه آه انا هصهر تمام قوي قوي هروح عاق في الامتحان جرد جرّد! صفر! زيرو! المخ ده لازم ينام! لازم ينام زي أي حاجة لازم تنام! المخ ده لازم ينام جسمك نام! انت مخك ينام! خلاص! لا مش موضوعي! انا قايل على الامتحان ده بقالي شهرين! انت اصبت قصتك! مش, مش انا هتكلم جاتي في موضوع الامتحان ده بعد مخالص حيثني بس! خلاص! خلاص! <تصفيق> ده لايف تريد الفرق ده خطير ألا ده أخبر ده بينهم clinical clinical picture بتاعتها ممرة واحد acute severe asthma إيه يجيلك في إيه العيان تكشف عليه مش قادر يكمل جملة دي صح قوي في الكتاب the patient is not able to finish one ليه مش قادل من كتر ما هم نفسوا مسدود مش قادر يكمل جملة مش عادة ياخد نفسه اثنين تكيبنية من هيبوكسيا ولا من هيباركاتنيا خلي باقي باسم الكلام البرونكتير الازمة دي من الصناف عيد ولا والعيد بنتيليشن عيد بنتيليشن طب وعيد بنتيليشن كان فيها هيبوكسيا ولا هيباركاتنيا هل اثنين طب يصنع الشطر الاسفيراتوي سنتر ترى العام بتنفس كتير يزيد النفس عن 25 breaths per minute لما كان مفروض يبقى أقل من 20 تحط إيدك على تكيكاتك يعني بيعدي 110 beats per minute ليه خليها أيوة مصموط كويس لأن العيان ده استدروا مصموط وعنده أنزاية جندا جدا اعرف نعم أيها الدوجبس كاتيكولامينز لأن انت بتدي العيام من بره ايه بتعالجوا ازاي ده, ده غير الكورتيزون بديه كاتيكولامينز بيتر أجوليس طب انت لما تلاقي واحد صدره مسجود ربنا سبحانه وتعالى بيدي اي واحد مريض قدره يصالح شوية فلو صدرك افش تلاقي الحمد لله ان دي حالة سترس جندا جدا طرشت سكرة لنا المضالة طرع كاتيكولاميرز محاولة بتصريح عشان يوسع شوية بدليل ان انت ممكن جدا جدا وفيري كامل اللي ولا نايت شفتها ييجا عين الازمة طبعا احنا متعلمين بياخد محروم معين كده في الاستيلاس ازمة فييجا عين الازمة تقصد ضغطي هي عين البنك سريع تعال من ضغط لا عمرك ما تعليق من ضغط قبل نورين ده ما فيش ده ضغط تحدد في, في العين عن ضغط لا متأكّد من خشّر والله العظيم ما خدّه معنى معنا ايه؟ إيه هو مش مريض ضغط لكن ضغطه هنا عالي ده مش مريض ضغط بس واحد رواتب بس هو is not بسبب ترسيس بسبب من دون دي أكثر من 110 per minute الباس بانساس بارادوكس نفس الميكانيزم بالضبط بالضبط بالضبط, بالضبط. اللي هو نفس اللي هو نتيجة الكمبلايانس بتطلع قلناها بقصة لفه هي بالكربون وده يختم معانا الأسباب اللي بتعمل فالسس باردوكسس قلناها في كتاب الكارديولوجي مع عدسة دي, دي واحدة منهم كويس، افتكر برضو الفيشن ده لقي عنده الاس إيلي وار أقل من 50% قال لقوي 50% لني ايه من نورما كان 3% من كويس بس يخلي غالك بقى الأعراض الموجودة عند العيان دي ما تصنفوش ستيج أربعة في الجدول اللي فات قطعا لا لأن العيان بتاع ستيج أزمتكس ده بياخد دواء خلي بقى ما يتصنفش ستيج أربعة أبدا ستيج أربعة اللي في الجدول أو ثلاثة أو اثنين أو واحد لازم يكون On no treatment. ده هم كده لو بياخد دوا وما كانش يبقى ستيت لو لو بياخد دوا كلاسيك نطرس قوم دي فور سيبر الأور سم لخسيتس دي حالة جدا الأسوأ منها دي لايف ريتني لو تساب من غير علاج أو علاجك وحش أو تأخرت عليه أهملته اديته حاجة مش مظبوطة مش مش بتتبعه كويس مش بتعالجه كويس يروح على حاجة أخطر يموت دلوقتي حالا إلا أن يا شاء الله إيه؟ نمره واحد تنزل ال 1 30% تبقى من 50 30% من الممول ده سيء جدا بيموت ونمره 2 تعمل له ارتيريال بلاد جازز هايبوكسيا هايبركابنيا كاربون دايوكسيد زايد عن 45 وهايبوكسيا ناقصه عن 60 وبرغم انه محطوط على اوكسجين برغم انه محطوط وحال خلي بالك البي اتش بيقع بيقع حد يعترض يقول ازاي ديات شويه يعني اسيدوسيس يقول ازاي طب ما في دي لا. لا ما شو؟ وقت الموضوع هنا سريع ده هنا كيوت اون توب اوف كرنك تقول لي ممكن تلاقي الـ الـ ده بيزرق طب بيزرق راهي هيبوكسيا جامد قوي ذلك في هيبوكسيا الشق مش عارف يدخل هواء يزرق درجة الوعي ال... ده brain hypoxic هناخدنا قبل كده من ضمن دي hypoxic DCL ال... ولا زيادة carbon dioxide L-tamor لأن احنا قلنا أنه فيه hypoxic effect على الbrain بيقلل درجة الوعي detoxic effect of carbon بيقلل درجة الوعي تقمره عليه الاثنين oxygen ناقص and carbon درجة الوعي ال... تحط السماعة على صدر العيان ما تسمعش ويزس يعني صدره ما بيدخلش حاجة هو ليه ما فيش ويزس ما سايران شاست سايران شاست يعني يعني انت مش سامحها ما فيش هواء داخل ولا خارج ولا حتى ويزس وانت من شوية في الصفحة اللي فات كان في ويزس ولا طب ليه اختفت لانه تسد قوي طب اذا تسد قوي ما فيش هواء أصلا عشان يصفر فانت مش سامع ويزس دي خطيرة جدا وفي واحد يقول ايه تياس ولا حاجه قعد مع النايب وجا له حاله زي سمع صدره لا عنده ويس كويس وبعد العلاج وحش بعد شويه العلاج راح قال للنايب ده خف بس ازاي تيجي إزاي هو قال له خف الانيميزس <تصفيق> راح فاعتبر ويس راح يبقى العاين اتحسن اتحسن ازاي لما الويس راح والتجفيف بيزرق ودرجه هو بيبقى عليه يعني ايه السخيس ده عشان تسمعك على الويس راح يعني بالميز دي تروح هو ده المؤشر بتاعه وفي نفس الوقت بيزرق العيان وضعج في الوعي بالضيع الويز راحت لأنه ما فيش هو داخل وخارج دي رايف ريتا تكلم الناي في التليفون بتاعك تقول له عندي حالة لازم تتقل من القوضة دي دلوقتي حالة بسرير عمدها جوة الانتنسف كد دلوقتي حالة يقول له أيوت حالة <تصفح> اعمل له أطير يا عشان يدخلوا يقول لك يعمل لي Arterial Blood لانه عندهم رولز انه لو كان Arterial Blood كويسة ما يخرجش فعشان كده Arterial Blood في الانبستيجيش اهم من Respiratory Function Test طب ليه؟ هو يعني Respiratory Function Test لازم ينفخ في الجاز هو خيبوبة كده يقبل ينفخ في الجاز؟ لا لا اضعش فاهم منها Arterial Blood إلا لو كان قادر ينفخ برضه تبقى Arterial Blood Gas اهم Hypoxia تباين ايه Arterial هايبوكسيا هايبركابنيا والكارب والبايك والسي اتش بيقع من الاسيدوز الموجوده كدني ما بتلحقش تصلح طب هو الاسيدوز هنا اسمه ميتابوليك ولا ريسبيراتوري ريسبيراتوري اسيدوز كويس جدا دي اسمها لايف ريتينج يموت وتخلي بالك بقى با التريتمنت بتاعها مكثف جدا لازم يتعمل جوه الانتنسس تفضل عندي اخر حاجة كومبليكيشنز اوف اس ديش ستادي نمره 1 لان العيان بيجيله ستيتس ازماتيكس خلاص واحد يقولي طب ما احنا قلناها دي كانت تتحط كومبليكيشن انا بالطبط لما يجيله ايه irreversible condition يبقى دايما يقلب انفزيم طب احنا خدنا الانفزيم اللي هي الحصه اللي كان في برايمري انفزيم alpha one, and anthesis Efficiency <تصفيق> ما لنجعني كان فيه ستك كان فيه أزمة ولا cronic bronchitis ليه بس cronic bronchitis موركك إذا الأزمة مع انفيزمة بس كيف يمكن ترى Right ventricular failure on top of corporal جاء من ايه نعم ايه ده تعمل طمع بالي مش مزدود ال-primary <البرايمري> emphysema ده alpha-1 antitripsin deficiency السدره منفوخ هو لأنه بيكسر ال-alvin لا لا ما عندوش obstruction هو عنده emphysema من غير obstruction ده عشان كده تسمعه ال لو emphysema on top of obstruction تبقى ما secondary which is not the case يتفضل عندي ان من ضمن complications drive. ليه رائع ventricular failure لأنه عنده غازل في هايبوكسي هنا hypoxيا تعمل غازل ومتاع ترفع الضغط في البلموري أو تيعمل مقاومة وصاب أيهن تكلم الرايت. ليه هي السلكة الطبيعية بتاع أمراض الجسد إنها تعمل رائد في particular failure وإنه ممكن يعمل كلام left particular failure which is not classic أربعة الاسفيراتوري failure الاسفيراتوري failure هنا fight ولا في وانا تو <تصفيق> تو <تصفيق> ازاي طبع مية في المية طبعه تو مؤكد دعيف ventilation يعني فيها ايبوكسي وفي هايبر كابنيا. كرونيك ولا أكيوت ينفع كرونيك على الأزمة لكن لو جات تتيت أزماتيكس هيبقى أكيوت ينفع على اثنين complications of chronic cough نقطتين فوق بعض تكتبها الكاملة من أول دلس في الكتاب كان فيه سراصة وإيه سراصة complications of corticosteroids طب بنقولها ليه هو ده هياخد كورتيزون يوم يومين أسبوع أسبوعين طول العمر هياخده على طول طب يعني معاملة يجيلوا complications بتعيثها حد يعترض يقولي لا أيوة صحيح بياخد كورتيزون طول العمر لكن بياخده inhalation ما هي الانهالation برضو بتعمل side effects والأورال بيعمل side effects فتكتب ال complications ال side الكورتيزون مكتوب جزء منه في الدرس بتاع من هنا وجزء كبير مكتوب في كتاب بالروماتولوجي درس الروماتويد ارثريتيس هتلاقي هناك السايد effects بتاع الكورتيزون كاملاً إن شاء الله من ضمنها يعني the secondary hypertension عدى عيني وsecondary diabetes وفترة في الغالثة وفي العظم في الغالثة وفي العظم عشاشة عظامه طبعاً بيقال المناعوا حاجات كتير اللي أنا قلته ده مجرد أصولتها دوتر اللي هي موجودة هناك في اكتابه ال الكارديولوجي اكتابه أصدير رومانطولوجي الحاجات تلكتب نيمو سوركس دي منين؟ رابتشر انفيزيميتس قولا طيب تحت درس نيمو سوركس كده دلوقتي احنا عديم ايوان اتباع نسي ومزايسي وكده امتح كده نيمو سوركس وقص على أسباب نيمو سوركس مع بعضه موجود من ضمن أسباب ساكردري اللي هي نيمو سوركس دي برونكيا الأزمة ولا ايه الكلام ده موصيه في دي طبعا رابتشر انفيزيميتس قولا وزيها أزمة الكلام ده مهم جدا. انك وانت بتذاكر حاجة افتحها في حت مكتوب هنا مكتوب هنا ايه؟ مكتوب نيموتوركس تروح فالها نيموتوركس ليه اطلاعك؟ انت بتغيير شيره؟ اه تغيير شيره بس جرر حاجة ثانية كمان نيمو ميديا مش كامر يعني رابتشر او انفيزيلتاس بولة كخالة هوا هو الميتستانا ندرة أولية كمان في حاجة اسمها Allergic Bronchopalmonary Aspergillus يحبوا يسألوا فيها في القول Allergic Bronchopalmonary Aspergillus Aspergillus <تصفيق> فانكس نقطة فوق بعض ده بيد عن درس ماجستير كبير لكن طالما نطقته لازم تعرف عنه كم كلمة نمرة واحد عباره عن inflammatory reaction in the lung due to inflammatory reaction in the lung allergic inflammatory reaction in the lung allergic inflammatory reaction in the lung due to Allergy to inhaled aspergillus. Yani, anna ittagrott az aspergillus fungus, haszol minób allergi. Túl, de ez miért történt? Inan allergikus ember. Ez miért kell, hogy ő a szám allergik? Ébédia Allergic inflammatory reaction in the lung due to allergy to inhaled aspergillus. Fú, egy allergik. Túl, hol a patológiátája? أي بطاقة اللي هي الالاجي كلمة واحدة لا مش ده مش اوما مش جي. لا دي عبارة عن كلمة واحدة consolidation بالضبط بالضبط بالضبط شبه النمونية localized consolidation indeterminate localized consolidation in بس العين عنده مظاهر allergic ولازم يكون في الهيستول عارف لحاجة كده وشخصها زي دي اكس راي <تصفيق> تشست بتدي نفس صورة اللو برونومونيا طب يبقى مش هتشخص حاجة مش هتشخص ان دي فنجال انفيكشن ولا اليرجي الفانجس هلاقي في الدم نسبة عاليه من ايوزينوفيلز لا ده اليرجي طب ما دي مش هتشخص حاجة طب مليون واحد عنده ايوزينوفيل يعني بس هتلاقيها ثلاثه هعمل فيتون كالتشر ادور على فنجس مش هيبان Fungus a culture-váltszói be anti-bodis aspergillus anti De a in the blood Hely, serólogy Anti-aspergillus in the blood Tényegében, hogy ezágy? Helyetem a anti-fungus A lényegében azokat anti drug A ez a veszély. I. Plusz mi is. Kortikosztyroid. Kortizol. Antiallergikus. Fájt kortizol. Antiallergikus. Anti-gyulladó. Fájt antiallergikus. Anti-gyulladó. anti-gyulladó. anti-gyulladó. anti anti anti مدغبتي بأنتي فانجل لو الواحده لأ كنت تظن الواحده لأ لكن مدغبتي بأنتي لازم تعرف كلمتين عن الموضوع ده ولا خاص انت اسمه كله أنا <تصفيق> نعم اوكي اوكي اوكي خلاص انا اسمعت كويس نوي المرة اخرز عايز اسمعه المرة اللي شايفة اتخذنا cronic obstructive pulmonary disease <تصفيق> طول اللي اسمعه complications of COPD انا عايز اسمعه انت ماذا كنتش ده عشان نيني لا لا سنة. لا سينه هذا نعم عمرين عمرنا ما زدتش يعني أنا فاهم أنا فهمت وصلتني جملة أنا جملة وصلتني أنا مش فاهم معناها يعني إيه أنا عايز أسمع يعني يا عمرنا ما زدتش هو ده معناه إنه عذر يعني يعني معنى كده إن اه طول عمري مذاكر ففي مرة ما ذاكرتش نعم لا خلي بالك خلي بالك انت تحضر هنا ما مننا منك غير الاجابه فيش كلام هتقلق ليه قلقان يومها في ايه يا كلام انت ظبط نفسك امبارح عندنا امتحان مش دعويه امتحان خلص في نفس الوقت قبلها كان عندك وقت تزاكر انت تذاكر كل حرف في الكتاب حتى لو عندك امتحان لو سمحت كلام واضح مش كده اوكي اوكي انت ونتي اول مرة مش كده مية في مية اخر مرة مضبوط مضبوط ان شاء الله محمود Complications of course. Köszönöm, hogy megnéztétek. Köszönöm, hogy megnéztétek. Köszönöm, hogy megnéztétek. Köszönöm, hogy Voice, tá bem? واحد مين؟ كويس نفس نعم عاية مضبوط نعم يا رسولي قال لي دي أنا كان سأسميه السجال قلنا إزاي تقولين ان عيان السي او بي دي بقى كومبليكييتد ديفيلر اوف ذا رايت سايد اوف ذا هارت اول حاجه اللي هي نعملها اديم ثاني على الصوره ازاي عايز اسمع إجابة اجابه مظبوطه أسأل السؤال ازاي نعرف ان العيان اللي عنده سي بقى ب فير اوف ذا رايت سايد اوف ذا بورت مين سوفيرال ونكتب ما Ettől a matulin, neck véns kongeszted, to re-congeszted inspiration expiration a etné, etné, etné, etné, etné, etné, etné, etné, <تصفيق> أنتي مع عرفت ما زقتيش حاجة. قبل قلنا الفيشن قالوا في الinspiration وفي الexpiration. مليانا both في الinspiration وفي الexpiration. دي اللي الأولى. دي ما التانية ماذا اللي غير؟ بالسي. تندر فلساني وقلنا تندر نسدي مش ولا بود مش مهمة قوي لان عضلات بطن واجعام الكحة قالي تلاتة التفت ماشي اربعة اصلاح دي ماشي مش واما قوي ماشي ايه كمان ما ونهاش اس سري صنع؟ او جلب؟ على ايه؟ ما ونهاش دي؟ دي سابوينتين جدا جدا جدا بصي من وراء الوصف جدا ليه بقى عارفة ليه؟ لأنا لو قفت هنا بعد انتهاء الحصة وخدت وقت أشرف ايه حاجة افضل اقولها الياس الكليني كان معناها ايه؟ معناها تميت بيكي انت برضو بمعنى تاني احترمتك قوي ليه لان عايز اوصل لك حاجه عارف هتبتلي فيها بترتيب معين لكن انت ما اديتليش ما اديتيش الموضوع الاهميه اللي المفروض تتاخد لو كنت مديها له مظبوط كان يطلع كل حالة فيه مظبوط عشان اعملها تاني بصي هتلاقي احز شوية ان التردد القصوى تزيد شويه عن طبعا رد فعل بيزيد شوية انا ما عملتش كده في نص السنة الاولاني بس افتريت اعمل لما الاقي اكتر من واحد ما بيجاوبش كويس ولما الاقي ان كذا حد بيقابلني على امتحان امبارح يقول لي ما لحقتش اذاكر كويس وانا قايل الامتحان بقى له شهرين ما محب. كويس كويس جدا مش مشكلة في يعني النهاردة مثلا اكتر حاجه ممكن متزايق ان انا فعلا انا قادرش اضغط الشرف بتحصل بتحصل لا بس بص انت تخشي في اي امتحان واي عقل. تدي عربسحد على إنو فكرت ليه أنت نسيت وتدي وتدعي تدي عربس أي قبل امتحان أتي بري لمتحان هو مش امتحان بس هو يا ربنا يزعل عنو عربنا فكرت أنت قبل قبل اي امتحان والله يتحصل لو عملتي كده هتجوبي عشر على عشر بس الناس مش متاخذة منها بيقين مليون في المية والله جوبي رائع ما فشش مني انت فاهمة إن كان فصل أصير بالخلف بداخل امتحان آه كل واحد بيقول دعاء ويدي اقترامل بسي قال... لا أه. مليون في المية هتحقق ما فيش نفعبش انت عارف عن البكالوريوس ما كنتش مذاكر كنت مذاكر كلها صباحة بس مش اللي هو... <تصفيق> <تصفيق> لا بس, بس. بس مش اللي هو مش اللي هو الواحد يعني مقفل الصبح لا خالص مش هو الترتيب اللي أنا عم يعني الترتيب اللي أنا جيته في كلها مش هو اللي أنا استحقق استحق... أقل منه بس هو أنت دخلت وبدأت المحمولة في العرب يصعب عنه وتدعي بيقين مش هتعدي في اللجان زي ما بتعدي في الحديد وده حصل والله وعكيتك على الدكتورة الامر البكالوس كان كده آه عارف أني أنت مذكر أنا متأكد أني عارف أني كويسة رائعة بسي إبادة كويسة وبعدها أنت تخلي باقي أنا عم تجيش لا بص انا ما عملت ايش حاجة طالب انا كل اللي بعمله بل فتنظرك بس انت فاهم ان رد الفعل ده حاجة والله ولا حاجة ودي أبرا حاجة عملي بس والله ولا حاجة طالب لان انا بناشي معاكم هنا بالراحة جدا جدا بس انا مش عايز اقلم لان انا لقيت الناس كلها فيها دروبس حصلت بص عشان بمشي ضحاية تانية انها اصدت فتا جدا الانتحاء الانتحاء بص النص السنة التانية انا اتكلم جد نص السنة التانية هيبطي لي عد تنازولي للانتحاء تعاخل السنة بالنسبة لنا في القص العيني السنة اللي بدي فيها واضمة هي اخل السنة اللي بتكونكلود عمرك كله. ودي تعتبر آخر سنة. لانت عندك فيها بطنة الأطفال وبعين بعدها السنة بعد كده جراحة وليسا. يعني أربع حاجات دول هم آخر حاجة في عمرك. بتكونكلود كل حاجة. يعني انت بتاع اللي قدته كله في المدرسة. وطلعك من الأوائل كل طالعين في المدرسة من الأوائل. هتضيعوا لو لو الخمس ست شهور دول هتصارد فيهم. أولا مش هسمح بالتأصير. ده أول حاجة. ثانياً أنت ما تسمحش لنفسك بالتأصير أبداً هيبتدي عد تنازلي للامتحان فلو سمحت تاخد الموضوع جد جدا نحن في نص سنة الأولية خدنا جد بس بهدوء نص سنة التالية تاخده بمنتهى الجدية وتحط لنفسك تارجك ما تنزلش عنه أبداً أنك عايز تحقق تطلع من الأوائل من الخمسة الأوائل ما فيش أي فرق بين أي واحد في الدفعة ومن الأول على الدفعة أبداً نحن هنعمل لو سمحت احنا نتعاهد انك تمشي جد جدا لو هتمشي معايا كويس بما يرضي الله انا ما عنديش مانع اتعب جدا بس الاقي اللي قدامي ده بيتعب كويس قوي ولاقي نتيجة كويسة يعني مثلا فور اكزامبل انا قلت لعمار ان هو يحط ان انا مش هتطلع اي مرشح حتى على اللي على 70% عشان ما ادخلش انت متوثر ماشي بس في م... في المقابل في المقابل عايزك أن انت قدها يعني يعني انت مسؤول عندك مسؤوليه كم كافيه ان انت تذاكر مش عشان معاقيه خلاص انا شلت التهديد يبا تذاكر بقى الكلام اللي هيتم ان شاء الله في مصر سنة التالية وانا افضل ورق كل واحد بحد ده ما اتأكد ان هو ماشي على التراك مظبوط بإذن الله بعد الأجازة احنا مفروض كنا نعمل مراجعة يوم السبت بس في مليون حد مسافر واللي عنده مش عارف كيف كذا كذا كذا فاحنا هنعمل المراجعة ان شاء الله بعد الأجازة انا هقول ارقام دلوقتي هقول موعد مفيش احتمال واحد في المليون تغيير الموعد الاسبوع الثالث من شهر فبراير إن شاء الله هنعمل مرقعة هنا الكرتون. فلا كلمة خالص الله ولا كلمة ولا كلمة الأسبوع الثالث من شهر فبراير. أنا هعمل الفيديو هنا هقول لك معاها لما نرجع. همشي على السلام. همشي على السلام. الأسبوع الثالث حنا لما نرجع هنا إن شاء الله بعد العلاجات هنرجع هنا أول يوم دينا شاء الله يوم الاثنين. إيش كلام؟ شاء الله. فيه اليوم إن شاء الله بتاع الأسبوع الثالث من شهر فبراير. احنا انيجي نعمل المراجعة هنا المراجعة هنا دي مالهاش بالمعنى واحد ان حصة المراجعة دي حصة امتحان. فيش كافة هنا. مش عامل ايه عامل امتحان اورال كامل كل واحد عارف. الناس اللي جت جديدة عليها وقالت ان ما انتحنوش عشان عم حضوره اسبوعين بتوع اجازة نص سنة اتزاكي منه اتدم الكارديولوجي كله اجل الشاست شوية اكمل كلام الكاملة في الاسبوع التالي من شهر فبراير على الكارديولوجي نعم انا سايع انا سايع صحيح كلام خالص الحاجه الثانيه ان شاء الله الاسبوع الرابع اللي هو نص نص الثاني من شهر 3 الاسبوع الرابع من شهر 3 هنعمل امتحان من شهر 3 شهر 3 ان شاء الله, إن شاء الله هنعمل امتحان كامل ده هيبقى في لأنه خلاص هنكون تحطين على التراك وفشار ثلاثة يبقى طول لك أوقات قليلة على امتحان آخر السنة 4-5 شهور وبعد كده هكونش على ساعتها مخلصين البلوميت لاتصير جداً وهنكون دخلنا إن شاء الله لو رين عمر في النيروجي واحنا شغالين فيه هنتأهل كذا وبعدين نرجع ليها قصة كده النيفيشن دي وليها قصة الأسئلة اللي نسألها عشان ترجع تلهم كل حاجة مظبوط وانت بتشتغل في الإجازة اللي عندك ديفاكت فيه تبتدي فيه أول خلاص <تصفيق> أنت أطفال أنا أقولك حامل هرود عليك أنت تتكلمين على أطفال إحنا لما بعمل كده في, في الأسر أيه بعمل أطفال من كده عندهم بطنة وجراحة فأنا عارف كويس قوي أنا بقول إيه ومع ذلك مش عندك أطفال أكمل دي طريقتي ودي اللي هشتغل بيها وفرضها مفهاش كلام العادر يشتغل في جيه يشتغل اللي مش قادر خلاص هو حرب يروحي حتى باني انا مغزفتش على العاد بس ديه الطريقة اللي انا افرضها اذا عايز اشتغل معايا عشان في النهاية ان شاء الله بحق النتيجة اذا ديه الطريقة انها افرضها واني جردتها ونفعي مفيش كلام في المبارس ايه علي <تصفيق> ايه بالزبط ايوة ايوة ايوة لا <تصفيق> <تصفيق> لا لا <تصفيق> اللي انا قلت امتحان شست التبريق كمل بس امتحان الشستري اللي أنا بقول عليه ده ريتن نور كبير جامد <تصفيق> احنا في النص هنكون ظبطنا كذا مرة اورل اللي هي التجميعات ان شاء الله خلاص هنخلص نعم ماشي اهو بقى مال دي قفلتك ازاي كل مرة حد يقول لي اه اصل كان ما عندنا كذا نوت عن انيمور انتهي خلاص وانا ليه عملت كده أولا انا بس اللي عايز اسمعني احنا في القصف عيني لما بدي استحالا يطير اعتراض واحد ايش فيه كلامك ليه انا هنا تيد اطلع لاني قلت خلاص هايزت ها ان اللي قدامي دول قد المسؤولية فهنفوت شوك نو no. <تصفيق> خلاص جرب بقى في الفترة جاد ما فيش كلام انا عمو لو كله على طبعا خلص ما, ما هو ده كلام مع كلامي ده معنى كلامي هو ده معنى كلامي كلام مع كده ما فيش اعتراض لا بس عشان أخلص ثواني بس عشان أخلص بس اللي بعد كده حاسس ان عليه ضغط يعمل زي اللي بيعملوا في المؤتمر ده يعمل ايه بيمشي بيروح شمال ضغط ولاكم هزار والله بتحصل ليه ان هو مش قادر يستحمل الضغط ده فماذا بخلص؟ طب معنى كده ايه انه هو انا ببنوش عليه لانه هو فعلا مش قادر برغم انه ضد الفكرة لان انا رأيي ان اي حد يقدر يبقى الاول انا بقيس على الاول ما بقيس على واحد ما بيجهبش اذا في واحد داود يبقى كله لازهر هزا كده محد الشي يقولي اصلي ما قدرت مقدرت لا مش هشتري كلاما أبداً خالص نعم مافيش كلام مافيش نقاش منها ورائع <تصفيق> الله وقمنا إن شاء الله إن شاء الله وقيتها عالة تانية النص السنة التانية نص سنة التانية إن شاء الله هل يبقى فيه ديسيبريم أنا أتفاق سعليه مرة معاه على موضوع الحضور مرتين بس يعني لا أكمل الكلام. هكمل كلامي مرة الثانية لا بس كلامي احكمل لو غيرت ما، مفيش غياب من الاثنين بعدها واحد اثنين الشهر ما فيش ما يجيوش ثلاثة ما يوصروش ثلاثة اثنين في الشهر بره نحوه خلاص <تصفيق> كلامي وارد لأن انا مسؤول عنك لما تحضر هنا، لكن لما تيجي تدفع خلوص وتمشي الزوج انا مش بصور عنك امدا خلاص بس بس